وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعته والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُمْ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت فَذَانِكَ الَّذِي لُمْتَنَا لِفيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتَهُ عَن نَّفسِهِ فَاسْتَعصَمَ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 وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبث في السجن بالضعسين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 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبْتُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حاشَ لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون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 قالوا تَمَّ الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قَالُوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قَالُوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصدر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا أَسْتَيَأَصَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَأَ